ادخذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها من تحت الأنهار قادرين فيها بإذن ربه تعجت فيها حيتهم فيها سلاة وَعْدَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَعَنِيدُ صَادِقَاتِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ <تصفيق> جنات تجري مرت فيها الأنها قاديلة. فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ان لام كرك غيث ضرب ماء من ثلج قديم فان كشجر أصلها في التو وظهرها في السماء وظهرها في السماء تأتي. لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأنفال khi đã lòng việc وأدخل الذين آمنوا ووهيبوا طابحات الجنة اللحظة جنت في الجري من ستيها لها خادين من جابين مر بذنب تحيتهم في تحييتهم فيها سباب <تصفيق> <تصفيق> بإذن ربهم تحييتهم فيها سباب الله أكبر, أو أكبر. ألم تر كيف ضر الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة درا باب ما قدنا كلنا ثويف شجرة يا شجرة الطيب، <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ألم تركي يباع <فضر> ضام؟ <دمو> شجواتی اون جو وقتی وصلها ثابت وفرعها في السماء <تصفيق> وفرعها في السماء توتي كل حين بإن ربها ويضرب الله لم فال لا في لا عمل بمثفكم و صالحات نتي تجري مئات في جناد نار في نتي نتي الله عبده. الله عبده. يا فيها الزباد. تحياتكم فيها سبباً، <تصفيق> بإذن الله بجمع تحياتكم فيها سبباً. <تصفيق> ya كلمك طيبة يا <تصفيق> طيبة حركة رب Of no <laughs> one ايوه بس عليه في الحلاوه دي كريم عبد الله انا كده اهو اون فوندا ثمائت لَهَا غِلِّينٌ فِي بَدنِ الرَّبِّهَا وَيَوْمَ يُبْعَثُونَ ظَالِمًا نَّسْلًا لِّنَا جاء ود وما تنك كلمه قضيتك كثرت قضيتك نجت من فوق قَالَ رَبِّ اسْتَبْتُرْ يُزَبِّطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ نَبَذُوا إِحْدَى الطَّاغُوتِ كُفْرًا وَأَهْلَكُوا قَوْمًا تَنَادَوْا إِذَا يَصْلَوْنَهَا لَهُمْ وجعدو لله آذانا ليضلوا عن سبيله قلت متتعوا فإنما في إلى النار وَيُبْعَثُ عِبَادِي يَلْذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُفَاتِحُونَ قل لعبادي آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا منه وَلِلَّذِينَ نَعْمَلُ يُقِيمُوا صَلَاتَهُ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُطِيعُوا يا رب يا رب. يقيم فوقه يقيم قواعده ويوم في كل منا رزقنا دينا وعابدني قول لي ان طيب عليك الله يجيبك الله يكفي شر على الناس يا رب كرًا وعدانيةً من قبل أن ياتي يوم من قبل أن يوم فيه وذاك <تصفيق> الله غريبي خلاص زمان واسي وذاك يا رب اذكر الله <تصفيق> وَلَقَدْ سَمَاوَاتِ وَجَرْضَ وَأَذَلَتْ مِنَا فأه روح جالب يني ناس ما را كتير رز قل لكم فأه Oh يدك يا حاج الله يقطع عليك يا رب يا رب حاج ابنك وَإِذْ خَوْفُنَا عَلَيْكُمُ يُمْلِي فِي كُلِّ تَجْرِيَةٍ فِيهِ ذَرِئَ أَمْرِي اللّهُمَّ إِنَّ الْبِيْرَ وَالْقَرْضَ سَمَّا الله الذي خلق وأنزل من السماء في وانا ضوء انزل الله هو اراد واحد فقط من بمرت رزقا لكم يا بنذكر يا صلاه في البحر في و اصل قرادكم نها و اصل قراد ذا يديه و وأتت من كل ما سألت موت من كل ما يقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله لا محمد خير الله و يا حاج طيب عارف النار عارف النار يا حاج ربنا يستر عليك اتجهات ورايا كده يا مولى الناس اذكر الله والله على النار لكم الليل والقمر وَاسْتَظَلَّتْ عَلَيْكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَاكًّا يَا رَبِّ يَا وَاسْتَظَلَّتْ عَلَيْكُمُ فَكُم بِنْكُم مَّا سَنُ وَأَثِكُم مِنْ كُلِّ ما What? الله ينور والله كبيره اه اه يا رب يا رب يا رب ماشي الله يا عبد المولى ده ان الذي ذان لفظتكم فاع قال اذا رك رج هذا البلد رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَبَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِي لَنْهُ بَلْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّ لَلَكَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَنَاصِفِ فَمَا تَبِعَهُ فَإِنَّهُ من وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ وَحِيمٌ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ وَحِيمٌ رب انا غننا او لن فَتَنَبَّعْ عَنِّي فَإِنَّ غُضْبَنِي وَمَنْعَ قَانِي فَإِنَّكَ رَافِضٌ رَحِيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من السمارات لعلهم يشكرون رب إن هن أطللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصا انك تقر بحي ورضنا انك ويري دي زرع ابن هبه بيت كل وحام الله اكبر الله اكبر الله يكرمك يا حاج ايام ايام والبلال يقيم الصلاة فاجعل الأسئلة إذا ثم من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من وراك لعلهم يشكرون ربنا إنك فعله ما وما نعلم وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله. الحمد لله الذي وبالي عمل ال... وكرمت <تصفيق> الحمد لله أَنذُرُ لِلَّذِينَ كَذَّبُوا وَتَوَلَّوْا على الْحَقِّ مَا عِينَا وَإِذْ طَال قَائِنَ نَارِ ربي جعله مقيما واناكي ومن ذريتي يا أَظَلَّ وَطَفَّذَ الدُّعَاءَ إِلى رَبِّنَا فِي لِي وَلِيٍّ وَلِيٍّ وتقبل ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي ودئي المؤمنين يقوم الحساب الله الله I would